بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فقد هدى ومن يضلل فنجده ضالين مضل اما بعد نبدا باذن الله تعالى في هذه المحاضره الحديث عن احد دروس النحو و ده احنا اتكلمنا فيه كثيرا من قبل ولكن بصوره يعني كانت مطلبه او غير متخصصه وكان كنا نعتمد كثيرا في مواضيع كان اخواتها وانها خطا وغيره او الاضافه او غيره على حديث عنه ولكن كانت هناك غموض في النهارده فنودى ان نبدا باذن الله تعالى في عرض هذا درس بالتفصيل هو درس اعمال المشتقات اعمال المشتقات اولا ما هي المشتقات وما معنى اعمالها وكيف تعمل وما اثرها وما علاقتها بالنحو اولا المشتقات درس يدرس في ماده الصرف والصرف بخلاف النحو الصرف يختص ببنية الكلمه حيث عدد الحروف والمصادر والمشتقات وغيره اما النحو فالنحو يهتم بمواقع الاعراب وتغير اخر الكلمه والبناء وغيره فهناك ربط بين العلمين علم الصرف وعلم النحو في هذا الدرس فعندما نبدا في الكلام عن المشتقات نبدا بالحديث في علم الصرف انا اتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه وغيره من الاشياء التي ندرسها في علم الصرف وكيف تشتق وكيف اشتق منها و الزياده والنقصان فيها والتجرد وغيره ثم بعد ذلك نتكلم عن الناحيه النحويه في هذا الامر وهي ناحيه تختص بدراسه امال تلك المشتقات و اثر ذلك الاعمال على الكلام في النحو الاسم المشتق مبدئيا هو اسم يشتق من فعله باشكال مختلفه وهذا الاشتقاق او هذا الامر يسمى يسمى اشتقاق لانك تشتق اسم من فعل انك تشتق اسم من فعل ومعنى هذا الامر ان اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم ما فادت هذا الاشتقاق او ماذا او عما يعبر نجد يعبر عن حدث وفعل يعبر عن حدث وفاعله عن حدث وفاعله ما معنى ذلك فاذا قلنا مثلا ان كلمه زاهد كلمه زاهد على وزن فاعل على وزن ف تدل على معنى وهو الزهد وهو معنى حادث او طارئ وليس امرا ثابتا لا تغير ان الاسم الفار دول على الحدود والاستمرار ولا دول على الثبوت او الدوام وتدل ايضا على من قام بالزهد فعندما اقول فلان زاهد يعني ان فلان هذا قام بامر المعمه والزهد عندما اقول فلان اكل او شارب او لاعب او قائم اقول ان ان شخصا قام بهذا الامر فعندما اقول فلان لاعب انه قام باللعب فلان اكل قام بالاكل فلان شارب قام بالشرب فاذا اسم الفعل يدل على حدث ومن قام به فالنائم من قام بالنوم والقائم من قام بالقيام واللاعب من قام باللعب والشاكر من قام بالشكر وهكذا وهذه أشياء صفات حادثة وليست ثابتة وليست ثابتة لأن اسم فاعل يدل على التجدد والاستمرار ولا يدل على الثباب طيب، كيف نصوخ اسم الفاعل؟ كيف نصوخ اسم الفاعل؟ صوخ اسم الفاعل يحتاج إلى التدقيق في الفعل المصار من اسم الفاعل فمثلا، إذا صغنا اسم الفاعل من فعل ثلاثي، سنقول أنه يصار من الثلاثي على وزن فاعل نصاب من الثلاث على وزن فاعل على وزن فاعل طيب. شكل فاعل ايه؟ اولا انا عنده حاجة اسمه الموزان الصرفي والموزان الصرفي من الثلاث على وزن فاعل يعني اي كلمة فلاثية نوزينها نقول عليها فاعل كتب فاعل لعب فاعل أكل فاعل شكر فاعل وهي كبير ونسمي الحرف الاول فائل كلمة الحرف الثاني عين الكلمه والحرف الثالث لام الكلمه فعندما نقول كتب فان الكاف تسمى فاء الكلمه والتاء تسمى عين الكلمه والباء تسمى لام الكلمه وعندما نقول لعب فنقول اللام تسمى فاء الكلمه والعين تسمى عين الكلمه والباء تسمى لام الكلمه طيب كلمه كتب او لعب او شكر او غيره عندما نصوغ على وزن فاعل نضع بعد الحرف الاول الف فعندما نقول فعل ناتي منها على وزن فاعل فعل فاعل طيب شكر شاكر ذكر ذاكر اكل آكل وهكذا اذا تصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل صاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل طيب نشوف كده ازاي بنجزاه فعل زي شكر اسم الفاعل منه شاكر بنعمل حاجتين اول شيء بنضع الف بعد الحرف الاول شكر شاكر شكر شاكر طيب شكر شاكر ونكسر ما بعد الالف شكر شاكر فعل فاعل وذكر ذكير فعل فاعل ولعب لاعب فعل فاعل صنع على وزن فاعل اسم الفاعل منه صانع على وزن فاعل قتل فعل قاتل فاعل طيب ده امر مفيش مشكله احيانا بيكون في بعض المشاكل اذا كانت فاء الفعل همزه فاء الفعل يعني ايه فاء الفعل يعني اول حرف في الفعل همزه أول حرف الفعل همزه طيب هنعمل ايه لو الحرف كان همزه تبقى عندي مشكله ايه المشكله ان عندي همزه في اول في لو احط بعدها الف يبقى الف على همزه والف او ال زي ما كنا سموها الف قاطع و دهي الف وصل طب ينفع الفين جنب بعض مش ينفع طب نعمل ايه نخليها الف مد فاسم الفعال من اكل آكل واخذ آخذ وامل عامل وقفل قافل وامر آمر وايز قايس بذم اسم الفاعل من هذه الافعال على وزن فاعل عندي اشكاليه ان اول حرف في الفعل همزه طيب بعد اول حرف بنحط ا تمام همزه وبعدها ا الدنيا اسم ف فنقول اكل اكل واخذ اخذ وامل عامل وهكذا الثلاثي المعتل الوسط بالالف وكان الثلاثي ما تنوسط بالالف الف ت اخرى بهمزه كان نقول قال طيب احنا قلنا هنحط بعد الحرف الاول ايه الف يبقى الفين جنب بعضها ينفع لا خليكم مفهومش الف على همزه هم الفين طب نعمل ايه قال تقلب الالف الثانيه همزه قال قائل لام لا ام ن م ن م قاد قائد عاش عاش صان صائ طيب ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا عندنا فعل هذا الفعل على وزن فاعل على وزن فاعل هنحط له الف طب ما انا حطيت الف انا عندي الف كمان تقلب ادمهما ايه تقلب احدهما او الثانيه تتقلب همزه فنقول قال قائل ولا ملائم وصام صايم ونمن طيب لو كان الالف فعل اخره الف بيسموه اسم مقصور اسم مقصور زي دعا المفروض نقول داعي ولكن الاسم اصبح اخره دعا داعي بحط بعد الحرف الاول دعا بعد الدال يعني ألف تمام؟ واكسر مع بعد الألف اللي هو دعا دا العين مكسورة طيب اللي بعد العين ألف اللي هي أخي الكلمة أخي الحرف الألف معروف إذا سبقت بكسرة تقل بيان فنقول دعا داعي وسع ساعي وهذا هادي وطاوى طاوي طاوي وجافا جافي ورمى رمى وهيك الإشكالية في إيه؟ الإشكالية تم ده اسمه اسم منقوص آخر ياء اسم منقوص الآخر ياء إذا لم يكن معرفا بأل فإن الذي يحدث هو أن هذه الياء تحزر ويوضع مكانها تنوين مسمى تنوين كما حدثنا ودا ما كان ثاني اسم تنوين تنو النيوط كما تحدثنا قبل ذلك في التاسيس قلنا ان نرسم ان ثاني اسم تنوين الايه تنو طيب انا اقول داع داعن وساع ساعن وهذا هاد وقض قاض وطا طاون ورام رام وهكذا اما اذا عرفت بالالف واللام فانها تبقى ليها فنقول الداعي والساعي والراعي والهادي وهكب. صم من الثلاثي المضاعف تمام من غير فكه الضائف مدق مد أقول ماد. وحد حاد مشد شاد وشك شاك تمام الاصل ممد وحد حد وشك وعادد. طيب هذا من الثلاثي كيف يصاغ من غير الثلاثي من غير الثلاثي يعني غير ثلاثي يعني فعل رباعي او خماسي او سداسي يبقى فعل عند الضوال العربيه حد الادنى ثلاث حروف وحدنا الاقصى سته في ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي طب يا استاذ ما في فعل ثنائي زي قل لا ما فيش على الاطلاق لكن ده بتعد الحروف على اصلها في الماضي اصله قال قال قل قل ده امر قال ثلاث حروف تمام فنقول وصار من غير الثلاثي رباعي وخماسي وسداسي من المضارع مع قلب حرف المضارعه ميما مضمومه وكسر ما قبل الاخر تاني لو عندي فعل غير ثلاثي زي استخرج هجيب المضارعه يستخرج ونقلب حرف المضارعه م مضمومه مستخرج ونكسر ما قبل الاخر مستخرج استخرج يستخرج مستخرج م مضمومه مستخرج زي كده بنحب نطلع اسم فاعل طب حسن هنتكلم اولاً مين مضمومه وكسره ما قبل اخرها طيب اتقن مضارع يتقن متقن جاهد يجاهد مجاهد استغفر يستغفر مستغفر عملت ايه جبت الفعل الماضي جبت منه المضارع وقلبت حرف المضارعه ميم مضمومه وكسرت من قبل الاخر فقلت استغفر يستغفر مستغفر استعان يستعين مستعين استقام يستقيم مستقيم اقتفى يقتفي مكتفي اهتدى يهتدي مهتدي لاحظ ان اقتفى واهتدى اخرهم ياء لو مش معرف بال هنحذف الياء ونقول مقتفي ومهتدي وهكذا ايه احيانا في افعال بتبقى افعال شاذ افعال ايه شاذ يعني جاءت على غير قياس او فيها مشكله في افعال اللي هي زي اختار تمام والمحاز وانقاد واحتال تمام هذه الافعال يعني لما بدي تكسر قبل اخر جمع تاء يعني اختار اش نقول مختير اختار يختار هنضم الحرف الاول هو هنضرمه مضموم ماشي هناك اصل ما قبل الاخر المفروض اخر ما قبل الاخر اكثر الاهل بتتقلب بيها تقلب بيها لكن ده ما بيحصلش لما لم يسمع العرب الاسم بالفعل منها مختير فتبقى الالف كما هي ويعتبر كسر ما قبل الاخر كسر تقديري كانك كسرت اختار يختار مختار انحاز انحاز المفروض منحاز مش اسمه منحاز منحاز انقاد ينقاد منقاد مفيش منقيد المفروض منقيد مما مضمون الكسر من قبل لا الاخر تمام احتال يهتل مفيش حاجه اسمها محتل اسمه محتال وهكذا تمام وبكده ايه اهي شبه حاجه هتقال معانا قدام ان شاء الله اللي هي اسم الايه اسم المفعول اذا الفعل يعمل عمل فعله يعمل عمل فعل ما معنى انه يعمل عمل فعل هذا يعني أنه كالفعل تماماً له أن يرفع فعل وقد ينصب مفعولاً بها أو أكثر لو أن يرفع فعل وقد ينصب مفعولاً بها وإيه أو أكثر إزاي؟ قال هناك شو؟ أول شرط أو أول حالة لكي يعمل اسم الفعل عمل فعله يجب أن يكون مهرفاً بأنه يجب ان يكون معرفا ب ال فان كان معرفا ب ال فانه يعمل مطلقا وبلا شروط طيب لنفرض انه مش معرب ب ال تمام ممكن يعمل اه ممكن طيب في شروط ايه الشروط اول شرط ان يدل على الحال او الاستقبال يعني ايه يعني حاجه بتحصل او لسه هتحصل ما ينفعش في الكلام يكون في كلمه امس تمام او السنه الماضيه او غيره انا حاجه بتحصل في المستقبل او لسه هتحصل في المضارع او لسه هتحصل لكن ماضي لا ما ينفعش الاقي في الجمله كلمه امس يبقى لا يعمل لازم دول على الحال او الاستقبال ولا دول على الماضي تاني حاجه اسبق بقى نفي او استفهام او نداء اداه نداء او حال تمام اصحاب حاله او حال ما انا يعني دي شويه مهانه كده هنا كلام منفصل كلام هنا اول عن اعمال اسم الفاعل امال اسم الفاعل هات نكون معرب بقى قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ الكاظمين حسب ما قبلنا طبعا معطوف على ما قبله منصوب تمام الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس طيب الكاظم من فعلها كظم فعل كظم يجيب اسم فاعل منها الكاظمين الكاظمين طيب الكاظمين دول كاظمين اسم فاعل اسم فاعل جضمه طب ايه عملها كانها الفعل جضم بالظبط فنقول الكاظمين اسم فاعل عامل اسم فاعل عامل يعني اسم فاعل عامل يعني بيعمل عمل فعله بيعمل عمل فعله طب يعمل فعله فعله يرفع فاعل وينصب مفعولا به فعله يرفع فاعلا ومفعولا ايه به تمام طيب يعني ايه القاضمي القاضم مين فعلها كظم طيب مين اللي كظم هو كظم ايه المغيب بالقاضمين وهي معرفه بقل كانها بالضبط الفعل كظم الفعل ايه كظم مين اللي كظم هو كظم ماذا الغيظ يبقى رفع فاعل الضمير المستتر هو ونصب مفعول به كلمه الغيظ تمام تمام طيب ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها الظالم اسم فاعل فعله ظلم مهرب بال اه اسم الفاعل اذا كان مهرب بال كانه فعل في التاثير كانه فعل في التاثير يعني اثر الذلفير يرفع فاعل و مفعول به ان امكن طيب الظالم كان الفعل ظلم من اللي ظلم اهلها بالهته عرب ايه وعرب فاعل يبقى أه. الظالم اسم فاعل مين اللي ظلم اهل القريه اهلها ته عرب ايه فاعل طيب قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذاكرين اسم فاعل الذاكرين اسم فاعل من ذكر هو وهم ذكروا مين الله اسم الجلاله مفعول به تذكروا هم الله ذكروا هم الله يبقى الذاكرين اسم فاعل عامل فعله كان الفعل ذكر من ذكر هو ذكر مين الله اسم مجرور بالباء يبقى الذاكرين اسم فاعل عامل لانه معرب بال يعمل عمل فعله يعمل عمل فعله ماذا العمل يجعله يرفع فاعل وينصب مفعول به يبقى الذاكرين اسم فاعل عامل كانه الفعل ذكر فذكر من ذكر هو ذكر مين الله فالفاعل هو والمفعول بكلمة إيه الله جاءت من إين؟ جاءت من الذاكرين اسم فعل تحقق فيه شروط هو أنه معرف بقلب فبالتالي كأن الفعل ذاكر في التأثير تماماً بس هو اسم معرف حسب موقعه في الجملة لكن تأثيره تأثيره إيه الفعل؟ نقول تاني هو اسم ويعرف حسب موقعه في الجملة يعني ينفع فعل وينفع مفعول به وينفع نعت وينفع كل حاجة لكن تاثير ده تاثير ايه لا فله تاثير الفاعل ازيك احنا بنقول اسم فاعل ما موجودش عليه فاعل اسم ايه اسم فاعل يبقى مين اللي ذكر هو ذكر مين ذكر الله طيب لنفرض ان هذه الكلمه اللي هي اسم فاعل ما فيهاش الف و لا ما فيهاش الف و لا ده من ايه قال اول شيء يجب ان يتدل على الحال او الاستقبال يعني شيء حصل او شيء لسه هيحصل لازم يسبقه حاجه من سته نفي او استفهام او مبتدا وهي خبر او موصوف وهي صفه او يعرب حال او يعرب منادى يبقى انا اسم الفاعل لو مش معرف ب ال وعايزينوا يعمل لازم يكون في شروط اول شرط انه يدل على الحال والاستقبال يعني شيء بيحصل او هيحصل فعشان اقول كلمه امس مثلا في الجمله ويسبق بنفي او استفهام او مبتدا وهو خبر او موصوف وهو صفه او يعرب حال او يعرب مفعول دي شروطه لو تحققت الشروط فانه يعمل بلا اي اشكال طيب زي ايه زي لما نقول مسافر اخوك مسافر اخوك مسافر ده اسم فاعل ده اسم ايه اسم فاعل اسم الفعل ده عرفت منين اسم فعل ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر مسافر مسافر طيب مسافر ده علشان يعمل احتاج يسبقه حاجه يسبقه نفي استفهام طبعا حطيناه في الاول قام مسافر اسمها رمز الاستفهام يبقى مسافر ده سبق رمز الاستفهام تمام يبقى اذا هو اسم فعل عامل اسم الفعل عرفت منين ضم مضمومه وفي ما قبل اخره وسوق قبل همزه الاستفهام تمام فكان الفعل سافر يبقى قام مسافر في التاثير يساوي الفعل سافر بالظبط كانه سافر اخوك مين اللي سافر اخوك يبقى اخوك ده بيتهرب ايه فاعل ثاني كلمه مسافر اسم فاعل عرفت منين م مضمومه ومكسور ما قبل اخرها مسافر طيب هذه الكلمه مسافر سبق ب استفهام خلاص اسم من فعل مدسوق ب استفهام طلع الحلقه الاستقمام يبقى هو كده يعمل عمل فعله ففعله والمفعول به انمكن ما امكنش خلاص ان هم رفع طب مسافر مين اللي مسافر اخوك يبقى اخوك تعرب ايه فاعل مرفوع علامه رفع الواو نوع من الاسماء ليه الاسماء الخمسه طيب والكاف مضاف اليه طب يا استاذ انا عايز اعرب مسافر اقول لك الهمزه استفهام ومسافر مبتدا ما أرفوعنا ما أرفوعه ضمه ما أتضغيره طب وأخوك نقول عليه فاعل سد ما سد الخبر يبقى ليه يا معراب؟ يعني أعرابين فاعل هو في نفس الوقت هو خبر طب ليه فاعل؟ ان ده فعل فعل. فعل. مسافر ده اسم فاعل وعرفع فاعل فهو فاعل طب ان مسافر ده لم يبتدى يبقى هو خبره يبقى قم بكام وظيفة وظيفتين انه فاعل وأنه سد ما سد ليه الخبر أو حل محل الخبر طيب. لما نقول الدولة مانحة لما أنت فاروقين جوائز الدولة ممتدأ ومانحة خبر فين اسم الفاعل؟ مانحة عرفت منين؟ من على وزن فاعل مانح على وزن فاعل طيب عاملة؟ أيوة عرفت إزاي؟ سبقت ممتدأ ما نقول لك إذا سبقت باستفهام أو ممتدأ؟ طيب هي مسلوخة ممتدأ وفين ممتدأ؟ الدولة تمام؟ يبقى الدولة مانحة مانحة مانحه لوزن فعل يبقى الفعل عامل فعل صحيح مين اللي منحت هي منحت مين المتفوقين منحتهم ايه جوائز يبقى الدوله مانحه المتفوقين جوائز طيب نمسك اسم الفاعل مانحه هو اعتبره الفعل مانح واسال نفسي مين اللي منح هي هي مين الدوله منحت مين متفوقين منحتهم ايه جوائز اوعى تنسى ان منح فعل بينصب مفعولين اصلهم ليس اصلا مبتدا و ليه والخبر خدناه ده تمام فنقول كان الجمله الدوله منحت المتفوقين جوائز يبقى الفعل اللي تاخده هو والمتفوقين مفعول به اول وجوائز مفعول به ثاني نصل الكلام الدوله منحت المتفوقين جوائز مكان منح حد خالص من الفعل بتاعها اللي هو مانح ايه كده بيعمل عمل فعله وبالتالي مانحه اسم فاعل يعمل عمل فعله تمام ابن المعلوم فيرفع فاعل مستتر وينصب مفعول به اول وينصب مفعول به ايه ثاني جميل طيب لو قلنا مثلا ما متبع السائق تعليمات المرور ما متبع السائق تعليمات المرور فاسم الفاعل متبع اسم الفعل متابع طيب. عرفت ان مبدوه بميم مضمومة ومكسور ما قبلها اخره قلنا اسم الفعل اما كلمة على وزن فعل كلمة مبدوه بميم مضمومة ومكسور ما قبلها اخره طيب هي عاملة اهو عاملة يعني اي عاملة توفرت فيها شروط التي تجعلها تعمل عمل فعلها بان ترفع فعل وتنصف ما فعل به ايو عاملة طيب ان شاءت بتحقق سبقت بنافي ما نافيم ما قلت اسبقها نافي او استفهام او مبتدا او موصوف يبقى ما متبعه ما نافي متبعه اسم فعل عامل كان الفعل التابعه مين التابعه السائق التابعه ايه تعليمات المرور يبقى سائق عباره ايه فاعل وتعليمات مفعول به مجرور بالكسره نوع جمع مؤنث سالم ومرور مضاف يبقى ما متبعه السائق تعليمات المرور متبعه اسم فعل عامل سلك بما نافيه فنقول كان من فعل تابعه من التابعه ازاي التابعه ايه تعليمات الايه الام طيب هل قائل اخوك الحق كان اسم الفعل قائل على وزن فاعل عامل اي وعامل ليه سبق ب استفان دايما بيقول سبق بايه طول ما مش معرف بال بتقول سبق بايه سبق باستفان تمام طيب مين اللي قال كان قال مين اللي قال اخوك قال ماذا الحق يبقى قال اخوك الحق او قائل اخوك الحق يبقى قائل اسم فاعل عامل مين اللي قال اخوك تو عربيه اخوك فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو الحق مفعول به طيب قال تعالى وكلبهم باسطا ذراعي بالوسط كلبهم ده مبتدا باسط خبر اسم فاعل باسط اسم فاعل عامل عامل ليه اسم مبتدا كان الفعل باسطا كان الجمله في غير كلام الله كلبهم بسط ذراعيه مين اللي بسط هو تعود على الكلب بسط ايه ذراعيه مفعول به منصوب على النصب بالياء لانه مثنى وله اضافه ال طب قال تعالى ما كنت قاطعه امرا حد تشهدون في اسم الفاعل قاطعه عرفت منين قاطع على وزن فاع بس دي قاطعه عادي التاء تنسمش حاجه عامل اي وعان سبق ب بمبتدا فين مبتدا لو اسم كان ما اسم كان ده كان اصلا مبتدا فيسموه سبق بما اصله مبتدا لو اسم, خبر اسم, اسم, اسم كان طيب مين اللي قطعت هي قطعت ايه امرا يبقى قاطعه رفع فاعل تام المسند هو ونصب مفعول في كلمه ايه عامل طيب قال تعالى اني جاعل في الارض خليفه اني جاعل في الارض خليفه في اسم الفعل جاعل عامل او عرفته ازاي اسم فاعل اقول على وزن فاعل طب هو عامل ايوه عامل طيب ايه عمله تمام او ليه هو عامل الاول ايه شرط عمله الموجود قال وقع اسم ان اهو اسم ان خبر ناسخ خبر ناسخ عندي إن واسمه إني إن حرف ناسخ وليه اسم إن وهي واقع الخبر إن طب فين مبتدأ؟ ما هو اسم إن كان مبتدأ يبقى نقول سبق بما أصبه مبتدأ بما أصبه مبتدأ ده اسم إن واسم كن إني جعل جعل اسم فعل جعل من جعل وهو جعل إيه؟ خليفة خليفة دين مفاول به إبقى جعل اسم فعل عامل عمل إيه؟ رفع فعله تماماً مبسادل هو ونصب مفاول به كلمة إيه خليفة فلعن طب قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها مختلف الوانها تمام طيب مختلف مختلف جدد بيض وحمر مختلف طبعا بتعرب نعت بتعرب ايه نعت يعني هو قاعده صفه بيسبق الموصوف عاملها يبقى مختلف ده اسم فاعل كانها اختلفت الوانها اختلفت الوانها مين اختلفت الوانها الوانها تعرب ايه فعل قالت تعالى فلعل لك ذلك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك فلعل لك ذلك كلمه ترك اسم فعل عامل الف تمنين على وزن فاعل عامله ايوه سبقت بايه سبقت بماض مطلقه لا ليس منعلق تمام فاعرب ترك خبر لعله تمام طيب مين ترك هو طرك ايه؟ بعض يبقى تارك اسم الفعال العامل رفع فعال كلمة هو ونصب مفعول به كلمة ايه؟ بعض طرك هو بعض وضائق به صدرك من اللي ضائق صدرك اسم الفعال العامل من اللي ضائق صدرك صدرك تعرف ايه؟ ضائق به صدرك لو قلنا حضر رجل قائل الحق حق حضر رجل قائل حضرا في حال ماضي ورجلون فاعل وقائل نعت للرجل وقائل اسم فاعل عامل مين اللي قال هو قال ماذا الحق الحق هو مفعول به طيب كنقطه مهمه هنا ان يجوز اضافه اسم الفاعل الى معموله معموله يعني المفعول بتاعه الفعل بتاعه تمام طيب زي ايه بقوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى حرف اسمي اسمي ان حرف ناسخ اسم الجلاله اسم ان تمام فالق خبر ان بس ما قراتش فالق قرات ان الله فالق الحب ودمت قلت فالق الحب هتتضمها احنا تمام قلت الحب مكسوره باذن المفعول به اللي قدام كلمه الحب اصبح مضاف اليه اصبح مضاف اليه يعني عند حذف التنوين ان حذف التنوين يصبح الحب الحد مفعول به اما لو نونا لو الكلام الكلام غير القران وقلنا ان الله فالق ان حب يبقى ان حب مفعول به طب شلنا الضمه وخليناه من غير ضمه من غير تنوين يبقى الحب المضاف اليه فالق الحب نن التنوين لا يحذف الا عند اليه عند ب طيب لما نقول قول المونس جل ان مرسل الناقه ان مرسل الناقه ان مرسل الايه الناقه مرسل اسم فعل ما فيهاش نجم خلي بالك ان مرسل الناقه ان واسمها الالف اسمين ومرسل خبر ان مرفوع بالواو مجمع مذكر سالم حذف النون للاضافه طب لو قلنا غير من القران ان مرسلون الناقه اه يبقى عظم هتنيخه مفعول به لما جينا النون وقلنا مرسله قلنا عليها مضاف اليه انت فاكر زمان كنا نحذف انت حذف النون والتنوين عند الاضافه عند الايه اللي قبل طيب برضه زي ما نقول لا تاركي صلاه مغفور لهم هنا في الجنس تاركي اسم لا منصوب على المنصوب ياء حذف النون بالاضافه والسلام مضاف اليه لا تارك صلاه مغفور خبر لا مرفوع بالضم لا تارك صلاه مغفور له مغفور خبر لا طيب تارك اسم فاعل عامل تارك على وزن فعل عامل ايوه سبق بايه بالالف طب فين معموله اتلغى المعمول بتاعه لو ان هو بيتلغى يعني هو تركه لما فعل بس مستت لكن السنه العربيه ايه مضاف اليه ليه تعالى بمضاف اليه ما حطتش النون طب لو حطيت النون كنا قلنا صلاه مفعول به حذفنا النون بقت صلاه ضاف اليه وجود لا تاركين صلاه يبقى صلاه مفعول به لا تاركي صلاه تبقى صلاه ضاف اليه ايه اللي انت بتتكلم فيه ده يجوز اضافه اسم الفاعل الى معموله ان الفاعل بتاع المفعول به بتاعه طيب قال تعالى كل نفس ذائقه الموت ما قالش ذائقه قد قال ذائقه الموت اجت في المصحف كده كسر ذائقه الموت تمام ذائقه الموت كل مبتدا نفس مضاف اليه ذائقه خبر الموت مضاف اليه طيب احنا عايزين الكلمه في غير القران يعني الكلام ده كلام عادي مش كلام لعز وجل لو عايز اخلي الموت مفعول به كنت اقول ذائقه الموت النفس ذائقه الموت كنت نونت لو نونت ذائقه هتبقى الموت على طول ايه مفعول به تمام ازاي بقت هي الموت لكن جلتن ونجت ايه مضاف الي اصبحت مضاف الي تمام هنلاحظ ان الافعال بتعمل عمل فعلها العادي يعني لو كان الفعل بينصب مفعول واحد هتلاقي اسم الفعل منه بينصب مفعول واحد لو كان الفعل بينصب مفعولين تلاقي المفعول به بتاعه برده الفعل لا اسم الفعل بتاعه بينصب برده ايه بينصب مفعولين وهكذا تمام ده اسمه اعمال اسم الفاعل او بدايه الكلام عن اعمال المشتقات اتكلمنا عن اعمال اسم الفاعل ومشتقاته وكيفيه اشتقاقه وشروط عمله وقلنا انه عشان اسم الفاعل يعمل عمل فعله لازم يكون معرب بال او سبقه نفي او استفهام او مبتدا او موصوف او يعرب حال او يعرب منادى طب حاله من السته دول على طول يعمل عمل فعله المبني للمعلوم ترفع فاعل في اسم المفعول ب تلاقي الكلمه اللي هي اسم عادي بترفع فعل كانه فعل بالظبط وبتنصب مفعول به كانه فعل بالظبط ممكن كمان تنصب مفعولين لو كان مثلا الكلمه زي منح او اعطى والكلام ده ب تنصب مفعولين جدا زي الفعل في اسم الفاعل الفعل المنحى مالها نصب مفعولين ومعطي ينصب مفعولين تمام وهكذا وجاء لنصب مفعولين وهكذا تمام ا طبعا الدرس مهم يمكن صعب شويه لكن لو دقائق نظره في لكن ان شاء الله سهل ويستر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته